إثنان استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه واكتبه في دفترك أين هي؟ من هي يا أمي؟ أختي من أختك؟ خالتك هل أختك خالتي؟ نعم وأخي خالك إذن خالتي في الغرفة مع خالي